العزة وجن وما خلق الجن والإنس إلها يعبدون وتعال أن دعوة لينان يحتج إلى دليل لأن الإيمان جلِّيَان سهل والإسلام كما تعرف ليس كلام وعد ذلك أصدر رقنا عز وجل علينا أن يبتلى وينيد الخبيب من الطيب والصالح من الطالح تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليألوهم الذي خلق النوت والحياة لنبلوحهم أحسن أن يقوم تحسن عملا ألفلان من أحكد الناس أن يتركوا أن يقولوا آمانا وهم لا يبتنون وكل إنسان فينا يعرف على الفتن وتعرف عليه وكل إنسان منا يُلقى به في نار الفتنة بعضنا يحتلق فيها وبعضنا يخرج منها نامعا براقا كالذهب يأخذ بالأخطار وكما من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والحديث الظحيح اللهم يا مقلب القلوب تسقط قلبي على دينك القلوب متقلبة وتحتاج إلى تجدين والدعاء من أهم وتائر الزباب على ديننا. الله هذا ما قفل إليه كل صالح ففي القرآن ينقل لنا ربنا عز وجل دعوة أهل الصلاة ربنا نتجر قلوبنا بعد إذ خلوثنا القلب يحتاج إلى تذبيت حتى لا ينصف إلى غيرنا حتى لا يزينه حتى لا يحترق في رمال جدنا كل إنسان على الله عز وجل ورثة في درجات الهداية، ثم عندما وضع النحن ضاع ضاع كرسي الراهب أنت أنت من فلش عن الحق قال الله عز وجل. وَاسْلُ عَلَيْهِمْ لَكَ الْنَبِيِ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فأسبعه السيطان فكان من الغارين وَلَوْ جِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ لِهَا وَلَكِنْهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاسْتَبَعَ هَوَاهُ كَمِثَلُهُ كَمِثَلِ الْكِنْ إن تحمل عَلَيْهِ إليها او تتركه ينهج لا الله رجل كان له من الإيمان جناعا يرفق به إلى الليين فإباده ينحق إلى أكثر كادرين هل هناك أشاك أشقى من إنسان إن فنح إن فنح من جلد انفنق من دينه انفنق من الهداية بعد ما نعرفها وزاق صعبها عرف أي عاقل بعد أن عمس الله أن يكون حاله كحالي جنك نجهت من وراء الظلم ومن وراء الشيطان السيطان فأكبعه الشيطان. يتنجر على جسد المنزوع الجلد وهو سيخ من جلد كرابين على جسد بلا جلد لدى أن تتخيل كم الألم وكم الساعة وكم المشقة ثم هو في نهات دائم من وراء الدنيا التي انتصق بفينها وتمرد في وحيها في نهات كم تلت إن عليه يلهز أو تتركه يلهز يلهز إن جرى يلهز الوقت يلهز النار نهات دائم من عديد الدنيا من خلف الدنيا. كم هو جميل ورفيع ورائع أن تتكت على دين الله عز وجل اللهم تتكتنا على دينك صحيح كم هو رفيع وكميل ورائع أن تتكت على دين الله إنه أعظم لا في الحياة وهل الحياة طعم أو معنى. البائدة. إذا عشناها بعيداً عن الله بعيداً عن دين الله كل الذين عاشوا بعيداً عن دين الله موتاً ثمثت بصائرهم أهل عمر أنك عن دين الله وهو عريق في منافس قلوبنا أن أتخلى عن الحق الذي أهداف الله لنا ونزل إلينا من السماء عال عالي لنا للغرب أنا عن شقة النبيين والصديقين والشهداء في الزردانس الأعلى يماجدونها أخيرة لأن نمكم فيها على الأكثر فوق السبعين انا را عندك يا علاوه اليمان ولا سرنا الله باياته وقلع علينا من جرابته وقبله ورفعنا الى العلو قيم السرك لتبت لنغوص في الوحده ولنتغرق في النور الباهر ايسطق بينا قول الشاعر في كل يوم تتلوه غير هذا بك اكمل لطم شهره اغنى مال اخاتي برطي نسلم ذاكره شو يصنع له نطلب صلاة الفجرة يا جماعة نستمسل بجين الله يبتمث اختلاف العجل بسنوه وصنوه الثاقة والوزع لا يكلف الله نفسا الا وسعتا لما ربك بظنان للعليل عارفك أجل فيتخلى عن جنوبك وينتلخ من سنف الظن الظاهر ويلتفق في الوحيد في كل يوم تتلوّل غير هذا إتأثمًا أمعد أن رخلصت لجراحيك في سماء الطاعة طهبك ذل ذلك مولى القسطاء على الايمان ذلك سلم الرسوق دع عن جنان ومن لنقص وائا ساخر القائم اداعكم تلقائي القائم القائم فرغ ان تكون الاجاز في هي ان جاء يا اخي لا من كان لك وقت مع الله فجهت، وكان لك قلب مع الله فانقلب. نسيم السحر يسأل عنه، والقيام الذي هجرته يعاتبك والمهان الذي فرقته حزين عليه.